أننا هناك افضل من اولئك من اولئك من اولئك من اولئك ما اولئك من اولئك من لأنهم من يفعلون من هذه من اولئك من أننا من اولئك أنهم أعداء من اولئك من اولئك من اولئك من يتسمى باسم الصحابة كأمر عائشة إلى الذين يلوكون كرامتنا ويعبثون بجراحنا والله لن تحنأوا فها هي الكتائب الطالباء ja, helaas is hij geen mens gewoon. Ja, zo'n geur, أو غزيرة هنا أفسي عيوني بالدمع مل او غزير هنا نفسي اضحت بليلا أو يا يالله تمحي العار تمحي العار تمحي العار تمحي العار يبي والله الرؤوف سراسي ونار الحقد صبغوها بحواسي يبي والله الرؤوف ونار الحقد صبغوها بحواسي يا مسلم بالسجن واختك تنادي وانا اهل الملاحم والجهادي يا مسلم بالسجن واختك تنادي وانا اهل والجهادي لي لي لي لي شباب الدين هم أرض العز الساحات القتالي شباب الدين هبوا للمعالي أرض العز الساحات القتالي بيدو جش الأشرار بيدو جش الأشرار بيجو جش الأشراب بيجو عراقيا وجلاد عراقي مرتد ومن أهل النفاقين عراقيا وجلاد عراقي مرتدي ومن أهل النفاق يدخله ربي النار يدخله ربي النار يدخله ربي النار يدخله ربي النار, يدخل النار رحمك الله يا ابو مصعب اسدنا كم سيفك ذبح في من جلدنا رحمك الله يا ابو مصعب أسدنا كم سيفك ذبح في من جلدنا يا الفارس المغوار يا الفارس المغوار يا الفارس المغوار يا الفارس المغوار, يا الفارس المغوار, يا الفارس المغوار يا أهلي سنة الشيعة مزقوني وناسوا العرض والله عذبوني يا أهلي سنة الشيعة مزقوني وناسوا العرض